بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل لملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع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 بإذنكم بالله الغرور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 وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌ يَجْرِي لِأَجْرٍ مُسَبَّبًا ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ ل_hِوَالْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدَعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَبْلِغُونَ مِنْ قِطْنٍ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 جديد وما ذلك عن الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان دا قربا إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإن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 فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابي بسود ومن الناس والدواء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 إن الذين يتنون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأمفقوا مما رزقناهم وأمفقوا مما رزقناهم سرّه وعلانيته يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحفظ صدق لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أوثن الكتاب الذي نصفينا من عبادنا فمنهم ضالٌ لنفسه فمنهم ضالٌ لنفسه ومنهم مقتصر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 ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أو لم نعمركم ما يتذكر فيهما تذكر وجاك النذير وجاك النذير فذوق فما الظالمين من نصير إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور هو الذي جعلكم خلاق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 أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا فَهُم عَلَى بَيِّنَةٍ فَهُم عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْهُ بَلِ الْيَعِيدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِنَّا غُرَرَةٌ إِن الله يرسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حريما غفورا وأقسموا بالله جهد أيماله لئن جاءهم نذير لَئِن جَاءَهُم نَذِيرٌ لَّيَقُولُنَّ أَهَذَا مِن إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُم نَذِيرٌ لا زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحرق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلا تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد ولن تجد لسنة الله سحويلا أولم يستطيعون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 إنه كان علیم قدير ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها ما ترك على ظهرها من داء